واحدة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن ربه عز وجل في كلام البشر فلا يتصور ذلك بل لا يمكن ذلك لا يمكن أن يكون المستثنى شخص والمتكلم بالاستثناء أو بالنصر العام شخص آخر قال بعد ذلك والحكم بالنقيب للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل وغيره منقطع ومتحا جوازه وهو مجازا وضحا هنا يتكلم الناظر رحمه الله تعالى على الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل وعرف لك أولاً الاستثناء المتصل فقال الاستثناء المتصل هو الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا هو الحكم بنقيض الحكم على جنس انتبه لهذا القيد على جنس ما حكمت عليه أولاً وهذا التعريف هو تعريف الاستثناء المتصل وغير المتصل هو المنقطع والمنقطع على ضربين اما ان يكون المحكوم عليه بنقيض الحكم ليس من جنس الأول كقولنا مثلا جاء القوم الا حمارا والضرب الثاني أن يكون المحكوم عليه في الثاني من جنس الأول، إلا أن الحكم على الثاني ليس بنقيض الحكم الأول، فيكون الحكم الثاني يكون الحكم على الثاني ليس مناقضا للحكم على الأول بل هو نفسه. ويضربون لذلك مثالا. فقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى إلا الموتة الأولى قال فهو استثناء مطفع مع أن المحكوم عليه في الثاني هو عين المحكوم عليه في الأول من جنسه أو عينه هو عينه إلا أن الحكم على الثاني ليس نقيضا للحكم على الأول لأن الحكم على الأول عدم ذوق الموت في الآخرة والحكم على الثاني ذوقه في الدنيا وذوقه في الدنيا ليس نقيضا لذوقه في الآخرة قال بعد ذلك وردها والالف ألف الاطلاق أي رجح جواز ووقوع الاستثناء المنقطع وهو مجاز وضح اي ظهر كونه مجازا غير حقيقه وقد خالف في ذلك بعض العلماء بعض اصحاب الإمام احمد فقالوا بعدم جواز الاستثناء المنقطع لغه في اللغه قالوا لأن الاستثناء اخراج لما دخل وما لم يدخل لا يمكن استثناؤه وأما جمهور العلماء فعلى جوازه وأدلتهم كثرة وقوعه في القرآن الكريم وفي كلام العرب منها مثل قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ولا شك أن الظن ليس من العلم ولا من جنسه وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما والسلام ليس من اللغو ولا من جنسه وقوله تعالى وما أحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فهذا أيضا استثناء منقطع وغير ذلك من الأدلة من القرآن الكريم وأيضا من أشعار العرب وغيرها كقول الراجز قديما يا ليتني وأنت يا لميس ببلده ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس اليعافير والعيس ليست من جنس المستثنى منه ببلده ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس قال بعد ذلك فالتني ثوبا بعد ألف درهم بالحذف والمجازي او الندم وقيل بالحذف لدى الاقرار والعقد معنى الواو فيه جاري فالتني اي فلتنسك ثوبا بعد ألف درهم يعني من قال علي ألف دينار الا ثوبا فقوله هذا اختلف فيه العلماء فبعضهم قال ننسبه للحذف أي الا قيمه ثوبه فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه وهو من باب الاضمار وهو من باب الاضمار وقيل هو مجاز استعمل, البدل استعمل الثوب مكان البدل ومعنى ال ذلك ان القيمه بدل عن الثوب عاده الا انهم اطلقوا الثوب وارادوا به القيمه اطلقوا ثوب وارادوا به القيمه ومن علاقات المجاز أن البدلية من علاقاته وهو مجاز مرسل كما يقولون ولا فرق بين الحسل والمجاز إلا أننا نقول تقدير المجاز أو اعتباره مجازا مقدم على اعتباره حذفا لأنه قد سبق للناظم أن تقديم المجاز أن المجاز مقدم على الإضمار وبالتالي نقول تقديره أو اعتباره مجازا أو لا قوله أو ندم فمعناه أن الألف كلها تلزمه ويعد قوله إلا ثوبا ندما ويعد قوله إلا ثوبا ندما اي ندم منه ولا اعتبار له وهذا القول قوله الا توبا إلا اعتباره ندما والغاء هذا الاستثناء كله هذا القول مبني على عدم صحه الاستثناء المنقطع كما هو قول احمد رحمه الله تعالى ومن وافقه وبعض العلماء فصل قال في حالة الإقرار نقول بالحذر وفي حالة العقود نقول أو نقدر معنى الواو فمن قال في حالة إقرار لفلان علي ألف إلا ثوبا فمعنى ذلك إلا قيمة ثوب وأما في حالة العقود فمن باع شخص فمن باع شيئا لشخص وقال له بئتك هذه الدراهم أو هذه الأشياء إلا ثوبا مع ذلك بيأتك هذه الأشياء وثوبا لأننا لو نقدر القيمة كما يقول بعض الأولماء لقلنا إلا قيمة ثوب وقيمة الثوب مجهولة وبيع المجهول لا يستقيم لا يجوز ونحن الآن بين خيارين إما أن نمغيها اللفظ كله وإما ان ننغي المستثنى وإما أن ننغي اللفظة كله وإما أن نعتبر إلا المعنى الواو وهو أولى صحيحنا يا شباب بشركة وافي طال بعضه اوجد فيه الاتصال. بعض العلماء قال بان الاستثناء المنقطع حقيقه وهو الظاهر من كلام اهل العربيه ثم اختلف هل هو هل اسم الاستثناء هل اسم الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع كاختلاف العين بين الباصره والجاريه وقيل فيهما هو متوافق وكتواطئ الرجل في زيد وعمر فالرجل لفظ متواطئ في زيد وعمر فهو يدل على زيد ويدل على عمر وليس بمشترك بينهما وانما هو متواطئ وهذه من الاصطلاحات التي يطلقها العلماء رحمه الله تعالى قال بعد ذلك أوجب فيه الاتصال وفي المواقع دون مضطرار وأطلم بالصمت للتذكار أي أوجب في الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه وهذا هو قول جماهير العلماء أن الاستثناء لا يجوز انقطاعه أو اتصاله عن المستثنى منه خلافا لمن قال بجوازه لكن يجوز ذلك فقط في حالة الاضطرار كحالة السؤال وحالة العطاف أو حالة إصابة الشخص بعجز عن الكلام عندما كان يتكلم فسكت ثم واصل كلامه إلى غير ذلك من الحالات التي تضطر الشخص للسكوت قليلا فهذا الفاصل الاضطراري لا يضر أما غيره فيضر ولا اعتذار للاستثناء اذا طال الفاصل الزمني وقوله وفي البواقي أي الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه كما يكون في أدوات الاستثناء يكون في غيرها ايضا يكون في كل أدوات الاستثناء في الا وغير وحاشا وخلا وسوى إلى غير ذلك من ادوات الاستثناء والجمهور يدل على أنه لا يجوز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه بغير ضرورة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليكفر عن يمينه ولم يقل فليستثنى ولو كان الاستثناء ينفعه لقال فليستثني ويخرج ذلك من عهده اليمين وايضا لو جاز اتصال الاستثناء لما ثبت اقرار ولا طلاق ولا عطقه لعدم الجزم بوجود شيء منها لجواز الاستثناء المنفصل وثالثا ولم يعلم وثالثا من الأدلة أنه لم يعلم صفر خبر ولا كذبه أصلا إذا جوزنا الاستثناء المفصل، فإننا لا نستطيع أن نعرف هل هذا الخبر صادق أو كاذب لجواز أن يأتي عليه استثناء وحسما لهذه ال... لهذا الباب او اغلاقا لهذا الباب فاننا لا نعتبر الاستثناء المنفصل لا نعتبره قوله واقبلا بالشمل بالتذكار يعني أن سكتة التذكار أي تذكر فاصل مانع من إفادة الاستثناء وهي أن يسكت المتكلم يتذكر شيئا من الكلام الذي هو بصدده هو في الحال ناس له وقوله دون ماء الماء من هنا ما زائده أي دون الثرار قال بعد ذلك وعدد معك إلا قد واجب له خصوص عند جزل من ذهب وقال بعض بنتك الخصوص والظاهر الاطقاء من المصوف قوله عدد في الحقيقة هذا الكلام يناقض تعريف اللفظ العام فنحن سبق أن عرفنا بأن اللفظ العام يخرج منه الأعداد لأن الأعداد تدل على أفرادها حسرة وبذلك إدخالها في اللفظ العام من الباب بالصلاح غير ممكن ولكن يمكن إدخالها من باب آخر وهي أنها تدل على أفرادها دفع دفعة وأيضا يمكن الاتيان بها في مثل هذه الأبواب لأنها ابين وأوضحوا واظهر في بياني مساله المستثنى والمستثنى منه بخلاف لو اقول له علي دراهم الا درهمين ففي هذه مثل هذه الاحوال لا يكون التناقض الذي يتكلم عليه العلماء ويحاولون تبيانه أو او حله لا حل واضحه إذالك قال وعدد معك إلا قد وجد له الخصوص عند جل من ذهب أي العدد معك إلا أي مع إلا وغيرها هو من العام المقصود أو العام المراد به الخصوص هو من العام المراد به الخصوص فقولك مثلا له عليه عشرة إلا ثلاثة عام مراد به الخصوص فالمراجل 10 سبعه وبعض العلماء يقول انه لا خصوص فيه اصلا وإنما ما السبعه له اخلال اسم المفرد وهو سبعه واسم المركب وهو عشرة الا ثلاثه فلا خصوص كما قال الماضي وقال بعض في صفه الخصوصي بعد ذلك قال الناظم وقال بعض المسفى الخصوصي والظاهر الإتقام للمسوفي يعني أن الذي يظهر للمؤلف من المسوف أي المذاهب السابقة في الاستثناء أن المستثنى مدقى على الملك لا مستوى لأن عثر إلا ثلاثة عند الجل عام مراد به الخصوص. فالثلاثه باقية على الملك فالثلاثة باقية على الملك قال بعد ذلك والمثل عند الأكثرين مبطل ولجوابه يدل المدخل استثناء المثل للمستثنى منه هل يجوز أو لا يجوز؟ وهنا يظهر التمثيل في فلو تقول دراهم إلا دراهم لا يظهر التمثيل بها لكن لما تقول عشرة إلا عشرة يظهر التمثيل بها فلو قال شخص عشرة إلا عشرة له عليه عشرة إلا عشرة أو مئة إلا مئة فأثر العلماء على أن المثل باطل ويلزمه جميع المستثنى منه وأما المستثنى فهو باطل والمدخل للإمام أبي ابن طلحه الاندلسي يدل على جواز استثناء الوزر وروي هذا القول أيضا عن الدخن من المالكية بشرط اللواه قبل الإيقاظ لكن في الفتوى وفي القضاء وجوز الأكثر عند الجل أي استثناء الأكثر من المستثنى منه فهو جائز عند أكثر العلماء ولذلك قال الله تعالى لإبليس عليه لعنة الله إن إبابي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ومعلوم أن الغاوين أكثر من الصالحين وأكثر من الملتزمين ولما قدر الله الله تعالى اوجب الاقل مالك اوجب ان يكون المستثنى اقل من المستثنى منه فاذا كان المستثنى مساويا للاكثر من المستكثر او اكثر المستثنى منه إذا كان المستثنى اكثر المستثنى منه او نصفه فهو باطل عند الإمام مالك رحمه الله تعالى ويلزمه جميع المستثنى فلو قال عشرة إلا خمسة أو إلا ستة بطل الاستثناء ولزمته العشرة على قول مالك وبعض العلماء يفصل في ذلك تفصيلا ويقول ومنع الاكثر من نص العدد والعقد منه عند بعضهم فقط اي بعض العلماء منع الاكثر من نص العدد فكل ما هو نص في العدد منع منه الاستثناء استثناء الاكثر دون غيره مما هو ليس نصا في العدد فقوله عشره الا سبعه فانه لا يصح عنده وايضا عشره الا خمسه لا يصح عنده وعشره عشرة الا سته لا يصح عنده فالاكثر من نص العدد عنده ممنوع واما غير العدد فيصح عنده استثناء الاكثر منه فلو قال مثلا شخص عبيدي احرار الا المدنيين وكان المدنيون أكثر عبيده فيصحوا على الاستثناء عنده لأن المنوع عنده إنما هو نص العدد أي ما كان نصا في العدد وبعض العلماء قال منع منع ذلك في العقود أي منع استثناء العقود الصحيحة فلا يجوز عنده مثلا أن تقول عشرة إلا واحد ولا مئة إلا عشرة ولا ألف إلا مئة وخلاصة هذا القول أن الآحاب عقود العشرات والعشرات عقود المئين والمئون عقود الألوان فلا يجوز استثناء عقب صحيح من العدد له عشرة إلا واحدا لا يجوز لكن يصح أن تقول عشرة إلا نصفا أو عشرة إلا واحدا ونصفا أو عشرة أو مئة إلا عشرة أو مئة إلا خمسة عشرة إلى غير ذلك ودليل هذا القول فجته أن له لم يقع في الكتاب والسلة إلا هو كقوله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاما فهنا لم يستثني العقل الصحيح وإنما استثنى نصف العقل وهو خمسين وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين إثما مئة إلا واحدة فمستثنا عقل صحيح من المئة وإنما استثنى عشر العقل وذلك صحيح ألافق الكلام أن هذه المسألة مسألة استثناء اكثر من المستثنى منه فيها خمسة أقوال القول الأول وهو قول الجمهور الجواد مطلقة دون تفريق بشرط أن لا يكون المستثنى مستغرقا أي مماثلا للمستثنى منه والقول الثاني وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وبعض العلماء أيضا وهو عدم جواز استثناء الأكثر أو عدم عدم جواز استثناء إلا الأقل فلا يجوز أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن تستثني إلا ما كان نز أقل من النز والقول الثالث. القول الذي رهي عن ابن طنحة بجواز الرزق، فعنده يجوز أن تستثنئ من الشيء مثله والقول الرابع وهو قول اللخم رحمه الله تعالى منع اكثر من نص العدد والقول الثالث وهو قول ابن الماجشون أو الماجشون لمنع استثناء العقد الصحيح من العدد دون غيره منع استثناء العقد الصحيح من العدد دون غيره قال بعد ذلك وذا تعدد بعقد الحصلي بالاتفاق مسجلا للأول الاستثناءات المعددة إذا كان بعضها معطوفا على بعض. فترجع كلها للأول الذي هو المستثنى منه لا الأول من الاستثناءات مسجلا أي مطلقا سواء أكان, الاستغراق أكان الاستثناء مستغرقا أم لم يكن مستغرقا إلا أنه في حالة الاستغراق يبقل ويصح في غيره مثال غير المستغرب لما بكره الله قول قائل له علي عشرة إلا واحدا وإلا اثنين وإلا ثلاثة فكم يبقى فتسقط السته من العشرة فتبقى أربعة والأربعة هي اللازمه ومثال المستغرق له قول القائل له علي عشرة إلا خمسة وإلا أربعة وإلا واحدا فمجموع المستثنى عشرة وعلى القوم فمجموع المستثنى عشرة فهذا استثناء مستغرب فيبطر الاستثناء ويبقى المستثنى منه على حاله فيلزمه عشرة فإن يا شباب إلا فكل للذي بهبن صلى أي إذا كانت الاستثناءات متعفدة غير متعاطفه بل كانت من غير تعاطف فكل منها عائد الى ما قبله يليه ما لم يستغرقه فان استغرقه فسياتي فيما بعد وان لم يستغرق فإن كلا يرجع الى ما قبله يليه مثاله قول القائل له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فيلزمه كم؟ يلزمه ستة لأن الثلاثة نخرجها من الأربعة فيلزمه كم واحد والواحد نخرجه من الخمسة فكم يبقى؟ يبقى أربعة والأربعة نخرجها من العشرة فتبقى ستة فيلزمه ستة وأما المستغرب. فإن المستغرق يبطل ويلزمه الكل ولذلك قال وكلها عند التساوي قد بطل وكلها عند التساوي قد بطل نحو لو قال له علي عشرة الا عشرة الا عشرة فتلزمه العشرة لبطلان إثناء كلها وهذا معنى قول الناظم وكلها عند التساوي قد بطل وهذا الذي ذكرناه حول الجمهور من قبل والمثل عند الأبترين مبطل بعد ذلك قال الناظم إن كان غير الأول مستغرقا فالكل للمخرج منه حققا يعني أن الاستثناء إذا تعدد واستغرق غير الأول عاد الكل إلى المخرج منه الذي هو المستثنى منه فقول القائل له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربع فيخرج الكل من العشرة أو يخرج الكل من العشرة يبقى واحد فقط هو اللازم يخرج الكل من العشرة فيبقى واحد لازما على هذا المقر أو المتكلم هذا هو معنى قول اللاغم إن كان غير الأول المستغرق فالكل للمخرج منه خطقا وأما إذا استغرق الأول فقط كقول القائل علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة فاختلف العلماء هنا بعض العلماء يقول يلغى ما بعد المستغرق تبعا له فتلزمه عشرة وانتهى عشرة إلا عشرة إلا أربعة فنلغي الأربعة سبعة للعشرة الأولى المستغرقة التي ألغيناها ويلزمه عشرة وبعض العلماء يقول نلغي العشرة المستثنى الأول ونبتل أربعة فيلزمه كم يلزمه ستة وهذا هو معنى قول الله فألغي على قول واعتبر على قول آخر أي الاستثناء فالهو اعتبر بخلف في الممط أي على خلاف بين العلماء في كيفية الاعتبار فهل يعتبر ما بعده هل يستثنى الثاني من الاستثناء الأول فتلزم أربعة لأن العشرة المستثناء من العشرة منفية أو أننا لا نعتبر العشرة أصلا فإذا اعتبرنا العشرة نقول عشرة إلا عشرة إلا أربعة فنستثنى الأربعة من العشرة إبقى ستة ونستثني ستة من العشرة الأولى فيبقى أربعة بعض العلماء يقولون لا لا نعتبر هذه العشرة على الإطلاق وإنما نعتبر عشرة إلا عشرة إلا أربعة والعشرة هذه المستغرقه نمغيها تماما. فعند الاعتبار اذا اختلف العلماء اختلفوا في النمط في طريقة الاتبار. فبعضهم اعتبر الأربعة والعشرة وبعضهم اعتبر فقط الأربعة وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء كلا لن دون دليل العقل او بالسمع والحق الاستراق دون الجمع هنا يتكلم الله الله تعالى على قاعدة وهي الاستثناء الوارد بعد جمل او مفردات هل يعود الى كل الجمل والمفردات او يعود الى الاخير فقط جماهير العلماء رحمه الله تعالى على أن الاستثناء الواردة بعد جمل أو مفردات يرجع إلى كل الجمل والمفردات ما لم يمنع من ذلك مانع عقلي أو سمعي وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعض العلماء إلى أن الاستثناء يرجع فقط إلى الاخير إلى الأخير الجمهور رحمه الله تعالى استدلوا أو لقائدهم هذه بأدلة من القرآن الكريم منها قوله صلى الله عليه و سلم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وفي الأخير قال إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فهذا الاستثناء يرجع إلى جميع المذكورين أو إلى جميع الجمل والايات السابقة بحيث من دعا مع الله إلها آخر ثم نتاب وآمن وعمل عملا صالحا فهو لا يلقى أساما ولا يعذب على فعله وكذلك الذي قتل النفس التي حرم الله بغير حق وكذلك الذي زل إلى غير ذلك وأيضا قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم لا يجب سن أحدكم على تكرمة أخيه ولا يؤمه في بيته إلا بإذنه فهذا الاستثناء راجع إلى الأمرين فهو لا يجوز له أن يجلس على مجلسه الخاص إلا بإذنه ولا يجد له أن يؤمه في بيته إلا في إذنه. أما أبو حميثة فيرى أن الاستثناء, فيرى أن الاستثناء يرجع إلى الأخير فقط ولذلك اختلف العلماء رحمه الله تعالى في شاهد الزور او في القاضي اذا تاب هل تقبل شهادته ام لا تقبل شهادته اما توبته فهي مقبولة باتفاق لان الله قال بعد ان ذكر حكم هؤلاء القادمين الا الذين تابوا واصلحوا لكن هذا الاستثناء عند أبي حنيفة يرجع فقط إلى جملة وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا أما قوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة ابدا قبل هذه الآية فعند أبي حنيفة هذا الاستثناء لا يرجع إليه ولذلك فعنده شاهد القارث إذا تاب لا تقبل له شهادة ولو تاب وأما عند جماهير العلماء فإنه إذا تاب وصلاح وظهر صلاحه فإن توبته سُكنا وبعض المحققين من العلماء ولعل هذا القول هو القول القوي يقولون بأن حكم الاستثناء بعد المتعاطفة هو الوقت لاحتمال رجوعه للكلري أو البعض أخيرا أو أولا وهذا القول يرزحه بعض العلماء ولعله القول الأقوى مفهولة شباب قالوا لما قالوا لأن هذا هو الذي يشهد له القرآن الكريم في آيات كثيرة مثلا قوله تعالى تجدوه الثمانين جدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلى قوله تعالى إلا الذين تابوا وأطلحوا فإنه لا يرجعوا إلا إلى الجنة الأولى التي هي فجلدوهم ثمانين جلده، فالجلد لا يسقط ولو تاب باتصار وايضا قوله تعالى فتحرير رقبه مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا ان يصدقه إلا يصدقه ومعلوم ان تصدق اهل القتيل لا يسقط عن القاتل تحرير الرقبه كفاره القتل لا تسقط عن القتل القاتل ولو عفا عنه اهل القتيل وكذلك قوله تعالى فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم فإنه لا يرجع للأخيرة التي هي ولا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا هذا الاستثناء لأن اتخاذهم اولياء حرام مطلقا دون استثناء ولكنه راجع للأولين أو للأولين اعني قولهم فخذوهم واقتلوهم اي خذوهم بأسر واقتلوهم الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق فهؤلاء ليس لكم أسرهم ولا قتلهم لان لهم من الميثاق ما يمنعهم من ذلك بسهول يا شباب فلهذه الأذلة أو لهذه الآيات الكثيرة التي اختلف فيها رجوع الاستثناء إلى الأول احيانا وإلى الأخير احيانا وإلى غير ذلك قال المحققون من أهل العلم أن الاستثناء الوالد بعد جمل أو بعد متعاطفات يتوقف فيه وينظر فيه ويحتاج بعد ذلك إلى ادله أخرى قال بعد ذلك والحق الاستراق دون الجمع أي على القول برجوع استثناء الجميع المتعاطفات قبلها فاختلف العلماء رحمه الله تعالى بعضهم قال يعود إلى الجميع مفرقا ولا يعود إليه مجموعا وبعضهم قال يعود إليه مجموعا لا مفرقا وثمرت الخلاف تظهر فيما لو قال شخص لزوجته أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعة فعلى التفريض تلزمه الثلاثا لأن الاستثناء يرجع إلى الجميع مفرقة لأن قوله إلا أربعة راجع للكل لكل من الثلاث بانفراده والأربعة مستغرقة للثلاث فيقول الاستثناء في كل منها لاستغراقه له تقول ثلاثا وثلاثا إلا أربعا فأربعا ترجع الى الثلاثة الأولى وثلاثه الأولى وهي مستغرقها في الحالتين وبالتالي هي لا تعتبر في الحالتين لأن المستغرق كما سبق أن ذكرنا يلغى ويعتبر فقط معه المستثنى منه وعلى قول رجوعه مجموعا فلا يلزمه ذلك لأن الثلاث والثلاث, والثلاث ستة. ستة وإن استثنينا من الثلاث أربعة كم يبقى؟ إثناء فيلزمه كم؟, كم طلقة تلزمه طلقتان فقط فإن يا شباب؟ ويقول الحق القول الحق الاستراق دون الجمع أي وجوع الاستثماء مفرقا لا مجهوعا فلا بعد ذلك أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور القران بين جملتين مثلاً أو مفردين مثلاً لا يوجد التسوية بينهما في غير ذلك الحكم المذكور الذي سيقت له تلك الألفاظ فقوله تعالى وأكم الحج والعمرة لله هنا قرن الله عز وجل بين الحج والعمرة في وجوب الاتمام فمن شرع في حج أو في عمرة لذينه إتمامه لكن هل يلزم من هذا أن نقول إن العمرة واجبة لأن الله قرنها بالحج فهي طرينة الحج فهي واجبة كالحد قال قرار المفهوم المشهور من اقوال العلماء لا يساوي إلا في شيء اي الذي ذكرت له تلك الألفاظ أو تلك الجمل وهذا هو مذهب الجمهور خلافا لبعض المالكيه وبعض الشافعية وغيرهم ولذلك لا يمكن أن يستدل بهذه الآية على وجود العمره وإن كان يستدل على وجودها بأدلة أخرى غير هذه الآية. بعد ذلك يبدأ الناظم في الكلام على المستأذن أداة الاستثناء أو المخصص الثاني للمخصصات وهو الشرط. أتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم.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 ومنه ما كان من الشرط أعد للكل عند الجل أو وفقا تفد أي ومنه من المخصصات المتصلة ما هو كائن من أدوات الشروط وغير إن كما سيأتي التمثيل لذلك إن شاء الله تعالى قال أعد للكل عند الجل أو وفقا تفد أولا لابد أن نعرف أن الشروط على أربعة أنواع النوع الأول شرط عقلي كالحياة للعلم والنوع الثاني شرط شرعي كالطهارة للصلاة والنوع الثالث شرط عادي كالسلم لصعود السطح والنوع الرابع شرط لغوي والشروط اللغوية هي المقصودة هنا في باب المخصصات المتصلة أي ومن المخصص المتصل ما كان ما كئن أو ما هو كئن، أي ما شبه ان الشرطية من أدوات الشروط التي تجزم فعليني كمهما وحيثما ونحوهما وأيضا كإذا ولو من الأدوات أدوات الشرط التي لا تجزم مثال ذلك قال الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فامر الله عز وجل بمكاتبه العبيد متى إن علمنا فيهم خيرا معنى ذلك أننا إذا لم نعلم فيهم خيرا لا نكاتبهم <تصفيق> وحقيقة الشرط المخصص هو تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى أن تعلق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى قالوا قال الناظم أعذ للكل عند الجل أو وفقا تفد أي أن الشرط إذا جاء بعد عدة جمل أو عدة كلمات فانه يعود للكل يعود للكل يعود لكل الكلمات لكل الجمل لكل المفردات التي سبقت هذا الشرط فإذا قلت مثلا اكرم بني فلان وبني فلان وبني فلان ام جاءوك فان هذا الشرط يعود إلى كل الجمل السابقه كأنك قلت أكرم بني فلان إن جاءوك وأكرم بني فلان إن جاءوك وأكرم بني فلان إن جاءوك عند الكل عند الجلي أي عند أكثر العلماء أو وفقا أو باتفاق على ما يذكر قال بعد ذلك أخرج به وإن على النسف سما كالقوم, كالقوم أكرم إن يكونوا كرما القوم إن يكون كرماء أكرموا مفعول به مقدم لأكرم كالقوم أكرم إن يكون كرماء اي يجوز الإخراج بالشرط من المستثنى أو من المخصص منه وإن زاد هذا المخرج والسماء على النص فيجوز أن تقول مثلا أكرم القوم إن كانوا كرماء فيصح ولو كان المخرج بالشرط أكثر ولو كان المخرج بالشرط أكثر ولو كان المخرج بشرط أكثر فإذا قلت أكرم بني فلان إن كانوا كرماء وكان الكرماء أقل معنى ذلك أنك قد أخرجت بشرط اللؤماء غير الكرماء واللؤماء اكثر من الكرماء قوله سماء أي زاد على النصف من السموه قال وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين إذا اشترط شرطان أو أكثر في شيء ما إذا ترتب حصول شيء على شرطين أو أكثر فلا يحصل ذلك الشيء إلا بحصول جميع تلك الشروط فمن قال لزوجته إن دخلت الدار وكلمت زيدا وأكلت خبزا فأنت طالق فلا تطلق عليه زوجته إلا إذا دخلت الدار وكلمت زيدا وأكلت الخبز. أما لو فعلت واحدا من تلك الأمور فإنها لا تطلق عليه. قال وإن على البدل قد سعلق فبحصول واحد تحقق. أي إذا علق حصول شيء على شيء على وجه البدليه على سبيل البدل نحو إن دخلت الدار. أو كلمت زيدا فأنت طالق فإن هذا الشيء أي طلاق يحصل بحصول أي واحد منهما بعد ذلك يقول النظم ومنه في الإخراج والعودي يرى كالشرط قل وصف وإن قبل جرى أي قل إن الوصف كشرط في كونه يخرج أكثر من النصف يجوز أن يخرج به أكثر من النصف وأيضا الوصف كشرط يعود للجميع يعود لكل المفردات أو الجمل التي سبقته وإن قبل جراء يجوز يجوز أن يكون الوصف سابقا على الموصوف سابقا على الموصوف مثال ذلك لو قلت أكرم بني تميم العلماء فإنك بهذا الوصف الذي هو من المخصصات المتصلة تخرج غير العلماء الجهلاء ولو كان الجهلاء أكثر من العلماء فرأيت أنه يجوز إخراج ما زاد على النصف بالوصف وأيضا إن قلت مثلا اكرم بني فلان وبني فلان وبني فلان وهكذا عددت جملا أو ذكرت جملا ثم قلت الأتقياء معنى ذلك أنك أخرجت غير الأتقياء ممن سبق كله ويجوز أيضا أن يكون الوصف سابقا على الموصوف نحو مثلا إذا قلت هذه الدار وقف على محتاجي أولادي واولادهم فوصف محتاجي سبق الموصوف هنا أضيفت الصفة إلى الموصوف فمحتاجي أولادي واولادهم فإن هذا الوصف يخرج غير المحتاج من الجميع فهمنا يا شباب قال بعد ذلك وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي من ضبط المخصص المتصل صفة كان أو استثناء أو شرطا أو غاية كما سيأتي إذا توسط بين المتعاطفات كان مخصصا لما قبله من المتعاطفات دون ما بعده وهذا هو معنى قول الناظم خصصه بما يلي فهو مخصص لما سبقه من الجمل وليس مخصصا لما بعده ومثال ذلك إذا قلت مثلا أكرم بني فلان الأتقياء وبني فلان فإن وصف الأتقياء يعود فقط إلى الجملة الاولى ولا يخصص الجملة الثانية بعد ذلك يقول الناظم ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل اي من المخصص المتصل ومنه من المخصص المتصل غاية لكن اي غاية غاية عموم بإضافة غاية إلى عموم أي غاية صاحبها عموم يشملها من جهة الحكم لو كانت لم تذكر معه لو كانت لم تذكر معه لكان ذلك العموم يشملها من جهة الحكم هنا لابد أن نعرف امرا وهو أن المغيى أحيانا يكون من جنس الغاية وأحيانا يكون من غير جنس الغاية فإذا كان من جنس الغاية فهذا هو المقصود هنا فلولا الغاية لدخل ما بعد الغاية في العموم السابق فيما قبل الغاية لكان تابعا، لكان داخلا فيه وأما إذا كان المغية من غير جنس الغاية أي ليس من جنس ما قبل اداه الغاية فإنه لا يكون داخلا فيما قبله وإنما يكون كما سيأتي الناظر لتحقيق العموم فالله عز وجل قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخره ثم قال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صافرون فلولا ورود هذه الغاية لقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من أهل الكتاب بدون أجل وبدون غاية ولا بقي الأمر بقتالهم مستمرا سواء حاربونا أم سلامونا أم أعطوا الجزية أم لم يعطوا الجزية كل ذلك لا فرق لكن لما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية علمنا أن غاية قتالهم إلى إعطاء الجزية فإن أعطوا الجزية وهم صاغرون فلا يجوز حين ذاك قتالهم ولابد أن نعرف أيضا أن الغاية تخصص سواء تقدمت أو تأخرت فتقدمها كقولك فمثال كون الغاية متقدمة قولك إلى أن يفسق أولاد فلان وقفت عليهم داري فإذا فسقوا نزع منهم الوقف ومثال تأخرها الآية التي ذكرناها وقف على ذلك قال وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلعي اي دع الغايه التي جئ بها لتحقيق العموم فيما قبلها فإنها ليست للتخصيص فدع انت تخصيص التخصيص بالغاية المذكورة لتحقيق العموم مثال ذلك قوله تعالى سلام هي حتى مضلعي فهذه الغاية جئ بها لتحقيق عموم ليلة القدر الليل كلها فهي في كل أجزاء الليل حتى يطلع الفجر والفجر ليس من جنس الليل وأيضا قوله تعالى مثلا يقولوا أو فكلوا أشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبياب من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل أتموا الصيام إلى الليل فالليل ليس من النهار ولكن جاء بهذه الغاية لتحقيق العموم لتحقيق العموم وهي لما قبل خلا تعود أي الغاية فغيرها من المخصصات المتصلة فعودوا لجميع ما قبلها من المتعاطفات نحو أكرم بني فلان وبني فلان إلى أن يفسقوا، فإذا فسقوا فلا تكرمهم وكونها لما تلي بعيد أي كونها تعود وترجع وتخصص ما يليها من الجمل قول بعيد وقول ضعيف بعد ذلك يقول وبدل البعض من الكلية مخصصا لداء ناس فعرف لداء ناس المقصود بهم الإمام الشافعي ومن حذا حذوه رحمه الله تعالى كابن الحاجب وغيره قال بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة على قول بعض العلماء وذلك كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن بدل من الناس من استطاع إليه سبيلا على قول هؤلاء وكونها بدلا من الكل يعتبر مخصصا يعتبر مخصصا وأيضا بعض العلماء يقول يخصص ببدل الاجتماع أيضا لأنه راجع في الحقيقة أي حقيقة أمره أنه بدل بدل البعض أو من البدل بدل البعض من الكل كقول كمثل أعجبني القوم حديثهم فهو راجع في حقيقة إلى بدل البعض من الكل والأكثرون لم يعتبروا بدل البعض من الكل مخصصا قالوا لأن المبدل منه في نية الطرح في نية الطرح والإهمال والمقصود بالحكم البدل فكأن المبدل منه لم يذكر لعدم قصده بالحكم أما في التخصيص فإن المخصص منه ليس في نية الطرح ولا في الاهمال الإهمال يا شباب فهذا هو الفارق الذي يفرق بين المخصص الذي سبق ذكر أدواته وبين بدل البعض من الكل قال بعد ذلك المخصص المنفصل المخصص المنفصل هو المخصص المستقل لذلك قال هنا وسمي مستقله منفصلة الحس والعقل نماه الفضلاء. أي المخصص المنفصل هو المستقل بنفسه عن العام أي لا يحتاج لذكره مقترنا بالعام بحيث يكون اللفظ مفيدا ولا يحتاج لذكره مع اللفظ العام وهو قسمان لفظي وغير لفظي وغير اللفظي إما أن يكون حسياً كقول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها عن ريح عاد فقال تدمر كل شيء مع أن هذه الريح ما دمرت الجبال ولا الأحجار وما, دب وما دمرت السماوات فعلمنا أن هذا النفو العام مخصص وما تخصيصه تخصيصه بالحس ومثال العقل كقوله تعالى الله خالق كل شيء والله عز وجل شيء كما ذكر عن نفسه وأخبر عن نفسه بذلك والله عز وجل لم يخلق نفسه والعقل يحين أن يكون الخالق مخلوقا فهذا هو المخصص غير اللفظي وبعض العلماء يعارض في ذلك ولا يعتبر هذه المخصصات وإنما يجيب عنها بأجوبة اخرى لا دائرته في الكلام بها قال بعد ذلك وخصص الكتاب والحديث به او بالحديث مطلق التنتابه خصص الكتابة بالحديث والحديث بالكتاب فأقسام المخصصات المنفصلة أو التخصيص التخصيص بالمخصصات المنفصلة على أربعة أضرب إما أن يكون تخصيص القرآن بقرآن وإما أن يكون تخصيص القرآن بسلة وإما أن يكون تخصيص سلة بسلة وإما أن يكون تخصيص سلة بقرآن المثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء المطلقات الاستخراقية كل مطلقة وهذه الآية مخصصة بآية أخرى وهي قوله تعالى فإلا لم تكونوا دخلتم بهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فعلمنا من هذا أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها وأيضا قوله تعالى وأولاك الأحمال أجرهن أن يضعن حملهن فعلمنا بهذا أن ذات الحمل عدتها وضع حملها ليس ثلاثة قروء كما قال الله في الآية الأولى الثانية تخصيص الكتاب بالسلة وذلك كقوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلك في صورة النساء فبعد أن ذكر الله عز وجل مجموعة من النساء التي يحرمنه إما بالنسب وإما بالمصاهرة وإما بالرضاع بين بعد ذلك بأن ما وراء ما ذكر حلال لنا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم الذي ذكره الله عز وجل وأحل لكم ما وراء اسم موصول عام ما وراء ذلكم خصصه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها في الحديث الذي رواه مسلم وغيره وجمعها مع خالة أو عمتي لها حرام باتفاق الأمة وأيضا كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بقوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وللكافر المسلم فعلمنا من هذا أن الولد الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورد ما تركناه صدقة علمنا بأعلمنا بأن أولاد الأنبياء لا يرثون من الأنبياء شيئا بهذه النصوص فإن يا شباب الثالث تخصيص السنة بالسنة كتخصيص قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم فيما في السماء العشر فيما سقط السماء ماذا العشر وهذا العموم الذي ذكر بالاسم الموصول خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الآخر الصحيح ليس فيما دون خمسة اوثق صدقه فعلمنا بأن ما سقط السماء إذا لم يبلغ الخمسة اوثق فليس فيه صدقه والوثق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد وكل وسّن كيله بصاع سِتُون أي في سائر البقاع، وقدر هذا الصاع بالأمدب أربعةٌ أي في سائر البلاد. الرابعة تخصيص السنة بالكتاب، أي سنة يخصّصها الكتاب، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم: ما أبين أي ما قطع من البهيلة وهي حية فهو ميت، أي كل ما قطع من البهيمة حال حياتها يعتبر ميتة والميتة نجسة لا يجوز الانتفاع بها ولا استخدامها من بعيد ولا من قريب لكن هذا العموم خصص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين فالله عز وجل بين أن أصواف البهيمة وأوبارها وأشعارها متاع لنا وحلال لنا نستفيد منها مع أن الأصواف والأوبار والأشعار إنما تأخذ حالة حياة البهيمة ولا يشترط في المخصص أن يكون في درجة المخصص من حيث القوة من حيث السند ومن حيث الثبوت ومن حيث الدلالة وإنما المخصص يجوز أن يكون أضعف من المخصص لأن التخصيص بيان والبيان يجوز أن يكون بما هو أضعف من المبين كما سياتي الكلام على ذلك في باب المجمل والمبين قال بعد ذلك ولابد أن نعرف هنا أيضا شيئا آخر وهو أن تخفيص العام بالخاص لا فرق بين أن يتقدم العام أو أن يتأخر وايضا إذا جهل الحال بحيث لم يعرف المتقدم من المتأخر وخالف في ذلك الإمام ابو حنيفه رحمه الله تعالى فاعتبر العام المتاخر ناسخ للخاص وانه ان جهل التاريخ تساقط وشيء الكلام على ذلك مفصل في باب الترجيح والتعديل قال واعتبر الإجماع جل الناس وقسمه المفهوم كالقياس عندكم والقياس صحيح كالقياس أي كالقياس العلماء جل الاصوليين اعتبروا الإجماع مخصصا للعموم والحقيقة أن الإجماع ليس مخصصا بذاته وإنما مخصصه مستنده مستند الإجماع هو المخصص والإجماع لا له من مستند وإن جهلناه وإن كان السلب قياسنا والاجتهاد فيه، فمسند الإجماع هو مخصص العام، ويمثلون لذلك بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، فهذه الآية بين الله عز وجل فيها أن ما ملكته يمين الإنسان حلال له. ويجوز للإنسان بهذه الآية إذا أراد أن يستخدم أو أن يعمل بهم عموم هذه الآية فإنه يجوز له أن ينكح أو أن يطأ الأختين بملك اليمين مع أن وطأ الأختين بالنكاح لا يجوز وايضا يجوز له أن يطأ من وطئها أبوه لكن الإجماع دل على عدم إباحتهما بملك اليمين فالإجماع قائم على أنه لا يجوز لا يجوز وطء الأختين بملك اليمين وأيضا لا يجوز وطء موطوءة الأب بملك اليمين وإن كانت داخلة في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم يقولون والمخصص في الحقيقة في الأولى طب العلماء يقولون المخصص في الأولى وهو قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة وفي الثاني قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فهذه الآيات في الحقيقة هي المخصصة للسادس ولكنها عامة في ما ملكت اليمين وغير ما ملكت اليمين ولكن الإجماع بالاستناد إلى هذه الآيات خصص عموم الآية الأولى وهي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم قوله وقسم المفهوم كالقياس أي اعتبر جل الناس من علماء الأصول قسمين مفهوم مخصصين للعام وهما مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة مفهوم الموافقة كونه مخصصا للعام بعض العلماء يحكي أن ذلك متفق عليه لا خلاف فيه وأما مفهوم المخالفة ففيه خلاف بين العلماء مثال التخصيص بمفهوم الموافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عقوبته وإرضاه إذا كان الإنسان غنيا وما طال في أداء ديونه فإن ذلك يحل عقوبته ويحل عرضه بأن تشكوه وبأن تتكلم لغيرك بأن لك عليه حقا وايضا يحل عرضه ويحل عقوبته بحبسه وهذا الحديث ظاهره جواز معاقبة الواجد المماطل وإن كان والدا ولكن قول الله تعالى فلا تقل لهما أثن بمفهوم موافقته يمنع من ذلك يمنع من أن يعاقب الإنسان أباه أو والده ويبين بأن ذلك لا يحل له فقوله تعالى لا تقول فلا تقل لهما أثن لمفهوم موافقته بالأولى لا يجوز حبس الوالد ولا يحل عقوبته ولا عرضه تهلنا يا شباب وأما مفهوم المخالفة فقد اختلف العلماء في جواز التخصيص به والجمهور من العلماء على جواز التخصيص به كما أشر المؤلف جل النافي ومثاله كما يذكرون ومثاله كما يقولون قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاتا شاث فإن هذا الحديث عام بحيث كل من ملك أربعين شاتا فوجب عليه أن يخرج شاتا من هذه الاربعين لأن ذلك زكاتها لكن هذا العموم خصص بقوله صلى الله عليه وسلم لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، فيفهم منه أنه لا زكاة في المعلوفة، فيخصص به عموم في أربعين شاة شاة. معنى ذلك كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أربعين شاة شاة إن كانت سائمة لا معلوفة، وذلك عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة، وهم أكثر العلماء. قوله كالقياس يعني أن الأكثر من العلماء يخصصون النص بالقياس فقوله تعالى الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة هذا عموم في كل زان وفي كل زانية لكن الله عز وجل خصص من ذلك بالآية الأخرى خصص الإماء فإن الإماء عليهم لصف ما على المحصنات من العذاب فعقوبة الأمة نصف عقوبة محصنة وما ذكر الله عز وجل العبد فقاس العلماء العبد على الامه في تشطير الحب وفي أن عقوبته نصف عقوبة الحر وذلك لأن وصف الرق ملغى وغير معتبر في باب الرق إلا في بعض المسائل فقط فلا فرق بين الامه والعبد فهذا تخصيص بالقياس فقوله تعالى الزانيه والزاني خص منه العبد بالقياس على الأمثي فهمنا يا قال بعد ذلك والعرف حيث قارن الخطابة العرف حيث قارن الخطابة أي من المخصصات أيضا العرف والعرف كما يعرفه العلماء والعرف ما يغلب في الناس ومثله العادة دون باسي ومقتضاهما مع المشروع في غير ما خلفه المشروع فالعرف هو الذي يغلب ويعرف بين الناس ويجري عملا بينهم إما قولا وإما فعلا فالعرف إذا كان مقارنا للخطاب وقت تنزل الخطاب فإن الألفاظ العامة يخصصها الأعراف إذا كانت مقارنة لها أما إذا لم تكن مقارنة لها بحيث نشأت بعدها هذه الأعراف جاءت بعد هذه الألفاظ فإنها لا تخصصها فمعنى كلام الناظم أن العوائد لا تخصص نصوص الشريعة إلا إذا كانت مقارنة لها في الوجود عند النطق بها أما الطارئة والحادثة بعدها فلا تخصصها مثال العرف المقارن للخطاب ما أخرجه مسلم والإمام أحمد من حديث معمر ابن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الطعام بالطعام مثلا بمثل فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام والطعام لفظ عام شامل لكل أنواع الأطعمة لكن الراوي يقول وكان طعامنا يومئذ الشعير فعرفنا أن المقصود بالطعام الشعير فهذا اللفظ العام خصصه ماذا خصصه العرف وهو كون طعامهم في ذلك الوقت الشعير فلفظ الطعام يعم كل أجناسه إلا أن العرف المقارن للخطاب خصصه بالشعير كما ذكر ذلك الصحابي الجليل وإلا لو أن الصحابي ما ذكر هذا النص ما قال وكان طعامنا الشعير لما احتجنا بعد ذلك إلى إجراء القياس في المطعومات بأن الربا لا يجوز في المطعومات مطلقا كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بحيث جعل عله الربا الطعم. وغيرهم العلماء يخالف في ذلك بعضهم يجعلها الكيل والوزن وبعضهم يجعلها الاغتيات والادخار إلى غير ذلك من خلاف العلماء قال ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما واثقه من مفرض ومذهب الراوي على المعتمد في هذا الشطر من البيت والبيت الذي بعده ذكر النظم مجموعة من الأمور ينبغي عدم اعتبارها على القول الصحيح مخصصة وإنما هي ليست من المخصصات من ذلك ضمير البعض فضمير البعض عوده على ما قبله لا يخصصه ومثال ذلك قوله تعالى وبوعولتهن أحق بردهن فإن الضمير في رد بعولتهن راجع إلى بعض المطلقات وهي الرجعيات خاصة ورجوع ضمير بعض المطلقات المطلقات لا يجعله خاصا بالرجعيات بل جميع الرجعيات والبوائن كلهن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلا ما خصه الدليل الآخر فهذا الضمير هن راجعا إلى المطلقات وهذا الضمير خاص بالربعيات ومع ذلك لم يخصف لفظ المطلقات السابق وانما المطلقات باق على عمومه وبعض العلماء يرى أن ذلك مخصص لكن القول الصحيح هو عدم أن الشيء الثاني الذي لا يعتبر مخصصا على القول الصحيح هو سبب النزول ولذلك قال والأسباب فسبب النزول لا يخصص العام النازل فيه وهكذا أسباب ورود الحديث لا تخصص الأحاديث التي وردت فيها ولكن لابد أن نعرف أن سبب النزول على ثلاثة أنواع أيضا النوع الأول إما أن يقترن بما يدل على التعميل لابد أن نعرف أن العام الوارد على سبب خاص اللفظ العام الذي ورد بسبب شيء خاص, خاص له ثلاثة حالات الحالة الأولى أن يقترن هذا اللفظ العام بما يدل على التعميل فهذا اللفظ العام باتفاق العلماء والحالة الثانية أن يقترن بما يدل على التخصيص فهذا خاص باتفاق العلماء والحالة الثالثة هي التي اختلف فيها العلماء وهي أن لا يقترن بما يدل على عموم ولا خصوص فهذه هي الحالة التي اختلف فيها العلماء مثال الأول الذي اتفقوا على عمومه قوله تعالى والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما فإن هذه الآية نزلت في المرأة المخزومية التي سرقت فقطع النبي يدها وهذا اللفظ العام اقترم بما يدل على عمومه فالله عز وجل ما قال والسارقة فاقطعوا يدها وقال إنما السارق والسارقة فإراد وصف السارق مع السارقة يدل على عمومه وأيضا مثال ما بما يدل على التخفيص قوله تعالى ومرأة مؤمنة أي وأحللن لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الزواج بالهبة لأن سهب المرأة نفسها للزوج فهذا لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا يجوز له لكن هذا اللفظ العام ورد بما يدل على خصوصه، وهو قوله, قوله تعالى فيما بعد خالصة لك من دون المؤمنين فهنا اقترن ليس اقترم اللفظ العام الوارد على سبب خاص اقترنا بما يدل على تخفيفه وأما الحالة الثالثة فهي التي اختلف فيها العلماء ومثال ذلك آية الذهار فإنها نزلت في امراه أوس بن صامد وأيضا آية اللعان فإنها نزلت في هلال بن أمية وعوينر العجلاني وإلى غير ذلك من الآيات كآية الفدية التي نزلت في كعب ابن عجرة وآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فإنها نزلت في خصم الزبيق ابن العوام إلى غير ذلك من الآيات التي وردت على أسباب حاصة ولم تقترن لما يدل على عمومها ولا خصوصها فالأصح فيها أنها لا تخصص بأسبابها وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوف السبب والأدلة على عموم مثل هذه الألفاظ قصة الأنصار الذي مال بعض ما لا يجوز من امرأة أجنبية هذا رجل من الأنصار قبل امرأة أو لمسها أو فعل معها شيئا دون الزنا فسأل ذلك الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فعل أي عما ينبغي أن يفعل من التوبة ونحوها فأنزل الله قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فسال ذلك الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ذلك خاص به فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك اللفظ لفظ عام بقوله بل فهذا يدل على أن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والشيء الثالث الذي لا ينبغي اعتباره مخصصا وهو ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه إذا ورد لفظ العام ثم ورد بعده ذكر بعض أفراده فإن ذلك لا يخصصه كقوله تعالى وحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فإن الصلاة الوسطى من الصلوات ومع ذلك ذكرت بعد اللفظ العام فذلك لا يخصص اللفظ الأول فلا يقتصر الأمر بالمحافظة على الصلاه الوسطى فقط لأن ذكر العام ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام به ويفيد التنويه بشأنه وبيان قيمته أو بيان ما ينبغي أن يتخذ نحوه وايضا مثال ذلك هذا مما ورد فيه اللفظ العام مع اللفظ الخاص في مقترنا به ذكر لفظ العام ثم ذكر بعده لفظ خاص متحدا معه في السياق واحيانا يكون غير مقترن به وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب ذبغ فقد طهر ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أو قبله مر بشاة ميتة فقال هل لا أخذتم إهابها أي جلدها فذبّطمو فانتفعتم به فهنا في الأول ذكر لفظ العام وهو أيما اهاب دبر ثم ذكر بعد ذلك ثم بعد ذلك ذكر حكما خاصا أو شيئا خاصا وهو إهاب الشاة وإن ذكر إهاب الشاة لا يدل على تخصيص ذلك بجلد الشاة الميتة فقط بل يعم جلود البيت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دمغا فقط طهر الشيء الرابع الذي لا ينبغي اعتباره مخصصا مذهب الراوي فمذهب الراوي لا يخصص مرويه والعبرة بما روى الراوي لا بما رأى لجواز ان يكون قوله ورايه عن اجتهاد بعض العلماء يقول يخصصه يقول لانه لا يخالف مرويه الا عن دليل بعض العلماء يفرق يقول الصحابي رايه واجتهاده يخصص مرويه يقول لان الصحابي اطلع يجوز ويحتمل أن يكون قد اطلع من النبي صلى الله عليه وسلم على قرينه تدل على ذلك على تخصيص ذلك العام وأنه صلى الله عليه وسلم أراد به الخصوص وأما التابعي ومن بعده فلا يتأتى له ذلك لعدم اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم و يذكرون لذلك مثالا يقولون ابن عباس رضي الله عنه روى حديث البخاري من, روى من بدل دينه فاقتلوه ومن نفذ العام وهو يشمل الذكر والأنثى ثم يذكرون بأن ابن عباس يرى أن المرأة المرتدة لا تقتل فيقولون إذن يخصص اللفظ العام وهو من بالذكور دون الإلاث لأن ابن عباس قال فمروية ورد على ذلك سهل جدا وهو أن هذه الرواية عن ابن عباس لا تصح قال بعد ذلك وجز بإدخال ذوات السبب معنى ذلك أن سورة السبب الذي ورد عليه العام قطئية الدخول في العام فلا يجوز إخراجها بالاجتهاد فالمرأة التي نزل فيها آية الظهار داخلة في حكمها قطعا والرجل الذي نزل فيه آية اللعاب داخل في حكمها قطعا لأن ورود العام على تلك السورة قريلة قطعية على شموله لها لكنه يروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن دخول سورة السبب ليس قطعيا وإنما هو ظني لأن سورة السبب يقول إنما هي فرد من أفراد ذلك العام وكل فرد من أفراد ذلك العام دخوله في اللفظ العام دخول ظني وليس قطعيا وهذا القول يروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وحجته دليله كما ذكرنا أن العام يدل على أفراده ظمنا وليس قطعا من حيث الاستغراق قال بعد ذلك وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم خلف النظراء المعنى معنى هذا البيت أنه جاء اختلاف النظراء أي المتناظرين من أهل الأصول في تخصيص الخاص المجاور للعام في الرسم والمقصود بالرسم الكتابة فإذا ذكر خاص ثم ذكر بعده عام مجاور له في الرسم أي الكتابة هل يحمل ذلك العام على خصوص ذلك الخاص أو لا يحمل عليه فقوله تعالى إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا فقوله تكونوا صالحين خاص بالمخاطبين وقوله للأوابين عام لكل أواب من المخاطبين وغيره من عامة الناس فهل يحمل قوله للأوابين على خصوص المخاطبين الصحيح أنه يبقى على عمومه وأنه يبقى شاملا لكل أواب كائنا ما كان وأمثال هذا في القرآن الكريم كثيرة جدا قوله تعالى قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وهذا نسميه علماء البلاغه بالالتفات وهو الانتقال من أسلوب الغائب إلى أسلوب المخاطب أو العكس لنكهه بلاغية تدرس في علم البلاغة قال وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغيوم مخصصا والغير مخصص جلي عند الكتاب مخصصا لعل ذلك خطأ والغير مخصص جلي أي واضح جلي المخصص إما أن يخصص العام قبل العمل بذلك العام فهذا يسمى مخصصا وإما أن يخصصه بعد العمل بذلك العام لأن يأتي اللفظ العام يرد اللفظ العام أو الحكم العام فيعمل به فترة من الزمن ثم يأتي المخصص له يقولون المخصص إذا جاء بعد العمل فإنه يسمى نسخا يسميه بعض العلماء نسخا ولكن هذا النسخ نسخ للجزء المخصوص فقط وليس نسخا لكل العام السابق والفرق بين التخصيص والنسخ أن النسخ الغاء للحكم وأن التخصيص قصر للحكم فبينهما فرق واضح فالنسخ رفع للحكم أو إلغاء للحكم والتخصيص نسخ والتخصيص قصر للحكم على بعض الأفراد دون آخرين ومثال ذلك أن الله عز وجل قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فهذه السورة فهذه الآية من سورة المائدة بيّنت ان طعام اهل الكتاب حلال لنا سواء ذكر عليه اسم الله أو لم يذكر عليه اسم الله وكان الله عز وجل قد حرم على المسلمين وهم بمكة الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه في سوره الانعام وهي مكيه قال الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فهذا اللفظ العام الأول ولا تأكلوا مما لم يذكره الله عليه خصصه قوله تعالى وطعام الذين أُوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وهذا التخصيص ورد بعد العمل لذلك يسميه بعض العلماء نسخا قالوا لمن يسميه نسخا قالوا لألا التخصيص بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه وأما النسخ فيجوز تأخيره إلى وقت معين ولا يشترط فيه الاقتران بينه وبين ناسخه وإنما يشترط فيه التراخي قال بعد ذلك وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتماً مؤتبر يعني أن الدليلين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه يظهر تعارضهما في الصوره التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح بينهما ويجب العمل بالراجح اجماعا فبعض الأدلة احيانا تكون من وجه عامه ومن وجه خاصة فيقع تعارض بين بعض الأدلة من حيث بعض في بعض الأفراد ومثال ذلك يقولون قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله تعالى أو ما ملكت أي مالكم وأن تجمعوا بين الأختين عام في كل أختين سواء كانتا حرتين أم امتين فلا يجوز الجمع بين الأختين مطلقا بنكاح أو بملك يمين وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم أو, أو ما ملكت أيمانكم في آية أخرى فهذه الآية عامة في كل ما ملكته اليمين سواء أكانتا الموطو أتيني اختي لي ام غير اختي تن واحده لان رسول الله صلى الله عليه وسلم